الشيخ عبد الحق محمد القاضي يسمى ما يفتر من ايات الله البينات ليتفضل وفروراً. <سؤال> <سؤال> الله, <بلبي> <الله, <الله>, <الله>, <الله>, <الله>, <الله> Okay, <laughs> good.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 दीदी का Oh, <laughs> No, <laughs> What? No! <laughs> no! <laughs>